بحنين للدموع وابتهالات الخشوع قد دعتني للنجوى الليل البديل بحنين بحنين بحليل للدمود بحليل للسجود إنه باب الخلود يا نجا والحب عودي لأنسى لا من ربي بحليل للسجود إنه باب الخلود يا نجا والحب بحنين للدموع <متصفيق> <متصفيق>